ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين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 ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم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 الله الذي يرسل الرياح فتثير سحبا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسف ويجعله كسفان فترى الودق يخرج من خلاله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 إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَنُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا وَلَوْ مُدْبِرِينَ وَمَا أَنتَ بِهَادِ الْعُمْيَ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ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 ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا مؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث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 وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ